أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضار أرضهن لتضيقوا عليهم وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهم حتى يضعفن حملهن فإن أرضعن لكم فأتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعسرتم فسترضع له أخرى لي يَقُضُو سَاعَةً مِنْ سَاعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا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 هم عذاباً شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب فاتقوا الله يا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 ها خالدين فيها خالدين فيها أبدا